لا عم على الماء ان يبنوا لكم ان يكون احسن عملا ولا ان قلتم مبعوثون من بعد الموت لا قولا الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا مبين. ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم ياتيهم ليس مصوفا عنهم وحاق بهم كانوا به يستنزلون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثُمَّ لزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعباء بعد ضراء بل سيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك لَنْ كَانَ يَقُولُ أَيُّقُولُ لَوْلَا نَازِلٌ عَلَيْكَ عَذَابٌ أَوْ جَاءَ بَعْدُ بَلَى إِنَّمَا أَنْتَ تُلَبِّرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ